بسم الله الرحمن الرحيم لقطارة الساعة وانشرق القمر وإن يرى آية أن يعرضوا ويقولوا سفر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقف ولقد جاءوا لما فيه مستجد حكمة بالغة فما دون النذر فتول منهم يغب يدعى الدماء إلى شيء نمر خش على بصارهم يحرجون من الثاف كأنهم جرا من جرائم منتشش مهضعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم الناس كذبت قبلهم. فدعا ربه أني مقلوب فانتصد ففتحنا أبواب السماء بماء منهب وفجق وحملناه على ذات ألواح ودسس تجري بأعيننا جزاء لمن كانت فيه ولقد تركناها آية من فهل من مدك فكيف تركناها وَلاَ قَد يَصْعَنُ الْقَوْمَ لِلذِّكْرِ فَالَّذِي مُدَّكِ كَذَّبَ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرِ يوم الناس كلهم اعزاسنا قد فر فكيف كان عتابي ونذ ولقد يسرن القؤان للذكر فعمن مدكم كذب يرعون اليه من بيننا دل هو كذاب نشئ سيعلمون ودم من الكذاب نشئ اننا نصلن قط في ندهم فارتقبهم اصبر ونبئهم Kelu shrim muptahw, fanaa lusahimum, fatharqo fatharqo, fakir ولقد يسر القرآن الذكر فهل من مدكب كذبت قراط بمن نذور إن نَعْمَ الَّذِينَ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَاءَ وَلَقَدَ مَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا أَتَمَّ ولقد صفتحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذوه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل في الممتكه ولقد جاء أفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبط أم يقولون نحن جميع من تصير سيغزم الجمع ويغلون الدبط بل الساعة موعفهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في طلالهم وسعوا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسق إن كل شيء خلقناه بقدر وما رَأَيْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُتَّكٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَاعْلُوهُ فِي الصُّغُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقٍ إِنَّ الْمُفْتَقِينَ فِي جَمُوعٍ في نبع صدق